بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة قال شيخ الإسلام ابن زمير رحمه الله في الفتوى المصرية في يقول وقد قال الخليل صلى عليه السلام وجنوب وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس كما قال نوح عليه السلام ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتبى لهم. ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والأرض, السماوات والأرض بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائق لأسباب منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين صور الأصنام على صور الأنبياء والصالحين كود وسواع ويغوت ويعوق ونسر قال نوح عليه السلام وقالوا لا تغرون ألهتكم ولا تغرون ودا ولا سواع ولا يغوت ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالين إلا ضلالة فالأصنام أضلت الناس من جهة ما فعله الناس بها من جهتي أنهم اعتقدوا أنها شفية تشفى لهم عند الله إما على سبيل الوساطة على صور الأنبياء والصرحين يقول ومنهم من جعلها تماثيل وطلاص للكواكب والشمس والقمر كقوم إبراهيم عليه السلام كان عادتهم أن هذه الأصنام ترمز إلى النجوم التي يعبدونها والعامل الله يقول ومنهم من جعلها لأجل الجن ومنهم من جعلها لأجل الملائكة عامة الاصنام التي اتخذت في عبادة في التي اتخذت للعباده انما يعتقدون انها ترمز لشيء لا بد وان يكون مبنية على اعتقاد رمزيتها لشيء كما ذكرنا اما للاولياء اما للملائكه اما للجن اما للكواكب والشمس والقمر يقول فالمعبود لهم في قصدهم انما هو الملائكة والانبياء والصالحون او الشمس والقمر وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين حقيقة أمرهم أنهم يعبدون الشياطين فهي التي تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك كما قال تعالى ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون إذا يقول لهم في نفس الأمر يعبدون الشيطان الشياطين ولهذا إذا قال الله عز وجل يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمثل اليهود شيطان مجيد ويمثل للنصارى شيطان عيش شيطان على سورة عيش وقال في الحديث المتفق عليه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت فلذلك الحقيقة أنهم لم يتبعوا إيسى ولم يتبعوا زيرة ولم يتبعوا الملائكة ولذلك تبرأ منهم الملائكة لم يتبعوا الأنبياء فوقعت العبادة والعياذ بالله لمن أمر بعبادة هؤلاء وهم الشياطين يقول وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه بهم وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرفوه أنه الجن, أنه الجن. لأن البعض قد يقول أنه يعبد الشيطان الله مباشرة وقد يطلب الشيطان الممثل له, الممثل له في سورة الإنسان أن يسدل له أو أن يفعل به الفاحشة أو أن يأكل ويشرب الخمر أو أن يقرب لهم الميتة وأكثرهم لا يعرفون ذلك بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس يسمونهم رجال الغيب ويظنون أن رجال الغيب أولياء, أولياء الله غائبون عن ابصار الناس، وأولئك جن تمثلت بصور الإنس أو رؤيت في غير صور الإنس. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله، قال أعوذ بعظيم هذا وادي من سفهائه وكانت الإنس تستعيد بالجن فصار ذلك سببا لتغيان الجن وقالت الإنس تستعيد بنا وهذا من هذه آية الكريمة مع كلام أهل العلم يدل على أن الاستعاذة والاستعانة مثلها بالجن هو من فعل أهل الجاهلية ليس من حال أهل التوحيد والإيمان المؤمن يستعين بالله ويستعيد بالله ويستغيث بالله فأما من يستعين بالجن ويلبس على الناس ويقول أنه جن مسلم مثلا أو نحو ذلك فهو تلبيس لأن الاستعانة بالغائب لا تجوز سواء كان مسلما أو كافرا وإنما يلبس على الناس كما, كان كما أن عبادة غير الله لا تجوز ولو كان المعبود مؤمنا يعني واحد يقول ده من أولياء الله الصالحين ولذلك هو يدعوهم من دون الله ولا يرضي الله من ذلك. لا هذا أمر كونهم أولئك الله الصالحين لا يعني أنه تجوز عبادته. ولذلك نقول للناس أنه لا ينبغي أن يركز في دعوة هؤلاء على أن هؤلاء ليسوا بأولياء. يعني البعض يركز جد جدا على كل البدا يجيبوا تاريخ البدا. إنه رجل إيه رجل ضال رجل مخادع رجل باطني ليست القضية أنه إيه أنه كذلك أو ليس كذلك. العبرة أنه وغبذ من دون الله وغبذ أن دعي من دون الله استغيف به من دون الله نذر له والعياذ بالله ذبح له القضية أن صرفت له العباد سواء كان وليا أو غير ولي هذا أمر بينه وبين الله عز وجل فليس القضية أن نحن نحضر الناس من خلال أن إحنا نجيب شيرة البدل أو الدسوق أو نحو هؤلاء أو أن هم كانوا من أهل البدع, البدع العبرة بالنو أنه قد صرفت له العباد لا فرق بين أن يكون وليا أو أم غير ولي فكونه يعتقد ذلك أن بالجن بالجن هذا من حال أهل الجهرية كما ذكرنا فالاستعاذ والاستعانة والاستغاثة من باب واحد يقول وكذلك الرقى والعزائم الأعجمية هي تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمور وهذا من جنس السحر والشرك كلام ده مهم جدا حتى لا يعمم الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام في موضع آخر بزعم أنه يجوز الاستعانة بالجن ويقول الاستعانة به في المباح مباح فهذا الأمر يصرح أنه من جنس السحر والشرك قال تعالى واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اتبع في اليهود ما تتل السياطين على ملك سليمان أي ما تكذبه وتقوله وتدعي أن سليمان ملك الناس به وهو ما نسبوه إليه كذبا وزورا من السحر والعهود التي يأخذونها على الجن ونحو ذلك من أنواع السحر نفس الله عن سليمان ذلك فقال وما كفر سليمان تكذبا لليهود؟ الذين زعموا أنه كان يعبد الأصنام وينقلون ذلك كفرا وضلالا علي الله وأنه كان يعمل السحر وهذا أيضا من الكفر والضلال الذي هم عليه في حق الأنبياء قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر احتج بها من يقول أن السحر كله كفر والصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين والذي فيه عبادة غير الله هو الكفر وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وضبط صح الأقوال يعلمون الناس ما أنزل على الملكين السحرة وما أنزل النواة وعاطفة تعطف ما أنزل على الملكين على السحر فهي من جنس أنواع السحر ما أنزل على الملكين انزالا قدريا كونيا وليس مشروعا في شريعة من شرع الأنبياء السحر لم يشرع الله قط ذلك فهذا انزال قدري وليس انزال شرعي على الملكين ببابل الملكان اسمهما هاروت وماروت ولا نعلم اكثر من ذلك ملكان ببابل اسمهما هاروت وماروت يعلمان الناس اشياء من دنس السحر انزلت عليهما قدرا كونيا كما ذكرنا وليس امرا شرعيا وهناك قول اخر وما انزل ان نافيه لم ينزل السحر على الملكين ولكن ظاهر ما بعدها وما يعلمان الاثنين عيدة على هاروث وماروت ولذلك نقول الظاهر ما ذكرناه وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنتهم فلا تكفر فهما يمتثلان امر الله لهما في ان يحذرا من الكفر انه امتحان للعباد وانهما انما يعلمان هذا لمن اختار الكفر والعياذ بالله وهذا امر مقدر وينهيان عن تعلم هذا الأمر ومع ذلك فهناك من يقبل. من يقبل فيتعلمون منهما من هاروت وماروت ما يفردقون به بين المرء وجوده عامة الأشحار متعلقة بأمر العلاقة بين الرجل والمرأة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي الكوني للشرعي فإن الله لم يأذن في السحر فهذا السحر سبب من الأسباب وما يتعلم من التفريق بين المرء وجوده سبب من الأسباب إذا أذن الله أن ينزل بعبد كبلاء نزل وإلا فالأصل أنه لا يضر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم إذا ليس في السحر ما ينفع ولذلك لا يقال أن ما كان من تأليف بين القلوب وتحبيب المرأة لزوجها والرجل لمرأة أن هذا ينفع بل هذا يضر لأنه تقرب لغير الله. ولا ولا قد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق أي من نصيب ليس له نصيب في الآخرة هذا ظاهر في تكسير من تعلم ذلك. ولا بئس ما شروا به أنفُسهم لو كانوا يعلمون. كثير يقول كثير من هؤلاء يطير في الهواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة وغيرها ويكون مع ذلك زنبيقًا يجحد الصلاة. الزنديق منافق أظهر نفاقه يمكن ودوب الصلاة غيرها مما فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويستحل المحارم التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يذهبون به إلى مكة لماذا ليخدع الناس به يقول وإنما يقتنن به أولئك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق والأسيان حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة والتزم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فارقته تلك الشياطين وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات كم يخبر عشان أشياء من الغيب وهناك أمور عملية بيعملها مثل الطيران في الهواء والانتقال بين البلاد البعيدة بغير وسطة ونحو ذلك من التأثيرات أو يؤثر في من أمامه أو نحو ذلك كل هذا من أنواع الإخبارات والتأثيرات من أحوال الشياطين تذهب هذه الأحوال مع الطاعة يقول وأنا أعرف من هؤلاء عددا كثيرا بالشام ومصر والحجاز واليمن وأما الجزيرة والعراق وخرسان والروم ففيه من هذا الدينس أكثر مما بالشام وغيرها وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم إنما ظهرت لي الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعسيان بحسب ظهور أسبابها فحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ظهرت آثار تلاوة القرآن ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر التوحيد والإيمان حيث ظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت الأحوال والشيطانية والشخص الواحد الذي يجتمع فيه هذا وهذا الذي تكون فيه مادة تمده للإيمان ومادة تمده للنفاق يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال يعني يكون في بعض الأحوال الإيمانية وبعض الأحوال الشيطانية المشرك شر من كل وجه الم... المسلم المبتبع فيه وفيه المسلم المؤمن لوجود آثار الإيمان والتوحيد ليس عنده شيء من هذا الضلال وهذه الأحوال الشيطانية كل قوله الله وإسلام الله